لما ذكر هال المناسقين الذين يعجبوا في قيمنا في الحياة الدنيا وهم على الجرس والذين إذا تولوا سعوا في الأرض كسابا فعثوا في الحرف والنسل والله لا يحب الكفار. ذكر هال على بجرد. وهاصل القرآن كما تقدم لنا مرارا القرآن مكان تسمى في الأمور بإفادة بذكر الجنة ثم النار وذكر المستقيم ثم الفكتار وهاصل لأجل أن يبقى الإنسان في غيرك مجنوعة ما يبقل ولا يمل ولا يمل ثم يبقى الإنسان بين الخوف والرجاع الخير إذا رأى النار وعيدها وعقوبتها والرجع إذا رأى جنة ونعيمها وصورها ثم يبطى ينظر إلى حال الناس جميعا أهل الخير وأهل السر كأمهم أمامهم في المرآة بخلاف ما لو كانت السيافات واحدة ثم انتهى الكلام. عن أحوال هؤلاء كلهم وما أدري الكلام في أحوال الآخرين. فتفسير القرآن لا شك أنه من اللذ الحسني الخبير سبحانه وتعالى، وأنه هو الموافق لإصلاح الغرور. ولهذا نرى أنه ليس من المستحسن، بل إنه من ال... الذي نرى أنه محرم هؤلاء الذين جمعوا آيات القرآن المتناسبة. جمعوا بعضها الى بعض كما يوجد في تبطيل آيات القرآن الحكيم والسلام الحكيم من الذي كتب المفاحث المعظم المفاهر الثعيات القرآن المعظم المفاهر السبيل لا دع سبيل لكنه كتب كتاب آخر تبطيل آيات القرآن الحكيم وجمع آيات السبيل كميعا وآيات الصلاة جميع، وآيات الزكاة جميع، وآيات النطق جميع، لا آخر. وقرآن نطقه لا في مرتب بحسب المعاني. هذا بالحقيقة لذي، ونرى أنه لا تحيين أقرب، لأنه إخراج في كلا المضارع عن ترتيبه الذي أُسِب عليه. والتفين بين الآيات في هذه ولا تحيين تقيفه. هنا قال ومن الناس من ثم قال ومن الناس ما يشري نفسه نعم. كل على خير الدرجات لا لا سافتا مصنّع سافتا مصنّع يجمع يجمع الآيات المصحف ها يجمع يعني بوا إلى إلى لا في كثير من السفنين تخرج لا في كثير من السفنين مثلًا كامارات الأحكام صلاة. الأحكام ما فيش نعم. إيه هذا هي الماجرا المفضل، نعم. عرف الحا لا يدرس هذا القرآن يعني يعلم كله على هذا التفسير إلا على ما جاء في كتاب الله، نعم. كل موضوع مثل ما في معايير هذا الموضوع. ما في هذا لأنه مجزر، مجزر. يعني يأخذ موضوع المبتهر ويحطه في ما في شيء هذا. وما زال ما يتعرونه اكتبه تستياته الحكام للجفة وغيره موجوده والقربه هذا جمع القرآن كله وكلوحة وخلّها أعادة هذه الحالة وعادة هذه الحالة وما لو عادت ترتيبه؟ كانوا موصف من جنيه هنا إذا لم يكن من القرآن ها؟ إذا لم يكن القرآن هو عادة تفضل هل أعادتك من ترتيبه؟ كله واحد يا كله واحد مدام القرآن كله موجود على هذا الترتيب ومعنى ذلك إن <تصفيق> <نعم. تصفيق> أنه فيه شيء باعتراض على الترطيب الإلهي نعم هذه هذه المشكلة لا يجب أن ينظرها جميعا؟ لا يجب أن يخاف لدينا نقول أنه جزء في قصة موسى وكلا بكل ما قصة موسى لا بأس جزائه منفرية لكن يكونون يكتر جميعا ومشكل كأنه مصحر. منه فاتك هذا كذا حكي هذا لا شك ما يجب. ما ايش معنى اني توقيف الترتيب يعني وش الفرق تكتب فقط لا يا حي ما ما ما يجب. ما يجب. اقول ان هذا انا بس بدي اروح لا يا انا كلنا قلنا هذا ايه هنا هو بدي انت مثل الموضوع معين لا بد نوافقك في هذا أما أنت في القرآن كله من أول أن أخذ فتح وعلى ما تريد أنت هذا حرام سنه ما شكل أما قوله تعالى من الناس من ومن الناس من يشهر هذا هو القسيم الثاني قول القسيم لقوله ومن الناس من يجبه تعالى هذا تقول من للتبعيد من الناس ومن مبتدع وجرم زور قبله خبره وقال بعض أهل النحو إن من التبعضيه لأنها في معنى بعض وعليك تكون هي ويقوم ويكون, ويكون من يشري فبره وقول من يشري نفسه أن يبيعها لأن شرى بمعنى بعض فقوله تعالى وشروه بثمن بخص شروا يعني بعوش بثمن بخص أما اشترى فهي بمعنى تاع فإذا جاءت التاء فهي للمشترة للآحف وإذا جاءت وإذا خذفت التاء فهي للباع المعطي نعم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني ذاته يعني يبيع نفسه ابتغاء مفعول من أجله أي طلب مرضات الله أي بضوانه أي يبير نفسه في طلب رضا الله عز وجل فيكون قدار نفسه مخلصا لله عز وجل في هذا البيت ثم قال والله رأوكم بالعباد كلمة من الناس هل تعني شخصا معينا أو هي عامة قال بعض المفسرين إنها تعني شخصا معينا وهو الصحيف الرومي لما أراجع أن يهاجم مكة منعه فارمه وقالوا ما يمكن تهاجل عبدا إلا أن تدع علينا جميع ما تملك فنحن نأل الله بالهجرة فوافق على ذلك وأنقذ نفسه بالهجرة ادعاء مضات الله وقال بعض العلماء بل هي عامة وهم حقه رؤى المغسرين عامة لكل المؤمنين المجاهدين في سبيل الله قالوا ودليل ذلك قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وهذا القول أطلح أنها للعموم حتى لو صح أن سبب نزولها قصة صهي فإن العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب والله تعالى والله رؤوف بالعباد. <تصفيق> يعني معناه أن هؤلاء الذين بعو أنفسهم شرارة الله, الله فإن الله تعالى فإن الله تعالى يشملهم في رآته بقوله والله رؤوف بالعباد. قال العلماء والرأفة أرق الرحمة. يعني أعلى درجات الرحمة في الرقّة إذاً فهي رحمة في غاية ما يكون من الرقّة فتكون رعفة فمن أسماء الله تعالى الرؤوف ومن صفاته الرعفة لأن كل اسم من أسماء الله فهو جال على صفة أو صفتين أكثر كما مرت وقوله بالعباد الهناء بالعموم، فهي نائبة مناب كل اي بكل العباد والمراد بالعباد هنا من كانوا عبيدا له بالمعنى القدري لا بالمعنى الشغل فرافة الله تعالى ورحمته شاملة لكل احد لكن من كان مؤمنا حصلت له الرأفة الخاصة والعامة، ومن كان غير مؤمن فله الرأفة العامة، الرأفة العامة، وأعلم أن الوجودية لها معنيان، خاص وعام، والخاص له أخص، وهو خاص الخاص فمن العام. قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبداً قولاً ومنها قوله تعالى <تصفيق> إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين هذا القول بأن السلطن هنا متصل وأما إذا قيل أنه منقطع فإن طوله إن عبادي من القسم خاص وأما, وأما الخاص مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على العرض هون من مرادهم كل العباد لا الذين عباد الرحمن المتصم بهذا الأسباب فيخرج من لم يتصم بها والذي أخص مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقانة على عبده هذه عبودية أخر عبودية الرسالة قال يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذ خلوة السن كافة قلوا أعوف عندي فيها طرع الثانية وهي رؤوف رؤوف بدون واضح والله رأوف بالعبادة نعم يقول يا أيها الذين آمنوا تخلو في السلم كافتا وراء تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلم فيه قراءتان السلم والسلم نعم وخطوات فيها قراءتان خطوات في زمن وخطوات بسكون سكون نعم يا أيها الذين آمنوا والسلم فرح. يا أيها الذين آمنوا خلوك الزلم كاسة يا أيها الذين آمنوا قبل المؤمنين وقد تقدم أن الله تعالى إذا ابتدأ الحكم بالنداء فهو دليل على العناية به لأن المقصود بالنداء تنبيه المخاطب ولا يقتضي التنبيه إلا ما كان مهما. تذكّركن لأن الآن أقول انتبه يكون أقل مما لقُول يا فلان انتبه. أولا لأن الخطاب له داف للتنبه. النداء الحكم المصدر بالنداء يدل تصديره بذلك على أنه حام ولهذا صدقت النداء الموجب للتنفذ ثم إذا كان الخطاب للذين آمنوا فإن في ذلك ثلاث فوائد كما سبق فايدة الأولية مستفى أن هذا المشائل من شأن أو من أن يتفقد أن انتثال هذا الأمر من مستضيات الإيمان أفادة الثانية اللي هو ما ينهوهم عن إن شاء الله لا يعني أن رحلة والإغرة نعم صح الحث والإغرة لذلك كده قلت يا مؤمن تحس لأن مقصر الإيمان هم يفعل نعم مثل ما لو قلت يا يَا الكريم جد على الْقَفِيلِ هذا مع... معصود إغرأ بكرمه حتى يتلك صفته وهي الكرم هذه حتى يتلك صفته وهي الإيمان الثائدة الثالثة أن فعل هذا إن كان أمراً من كمال الإيمان وفركه من نقص الإيمان وفعله كناهياً ينقص الإيمان والشنابه لله يزيد في الإيمان هنا نشوف المعنى أمر إلا نحن يا أيها الذين آمنوا وش بعده أمر وصفر فيكون الدخول في السلم من محفظات الإيمان ويكون الدخول في السلم مكمل للإيمان ويكون عدم الدخول في السلم منقصا في الإيمان كل هذا استفدناه من الخطاب يا أيها الذين آمن قال ادخلوا في السلم السلم والسلم ضمان الإسلام وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا فإن قال قائل كيف يقول يا أيها الذين آمن ادخلوا في السلم ونحن قد عرفنا من قبل أن الإيمان أكمل من الإسلام لقوله تعالى قالت الآراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم أدخل الإيمان في قلوبه فكيف قلوا يا أيها الذين آمنوا قلوا في السلم قلنا إن هذا الأمر مقيد بما بعد قوله في السلم وهو قوله كافة فهنا يتوجه العمر أو إلى هنا الهكافة يتوجه الأمر يعني نفذوا أحكام الإسلام جميعا نفذوا أحكام الإسلام جميعا لا تفرطوا في شيء منها لأن هذا مقتبع كمال الإيمان يكون هنا الأمر منصب على مجرد الدخول في السن وإلا منصب على قوله كافه على قوله كافة على قوله كافة وقوله كافة كافة يسنفاعل يسنفاعل نعم يطلق على من يكف غيره من يكف غيره فتكون كاء فيه للمبالغة مثل راوية مستاقية وعلامه هو ما اشبهه التاء هنا في هذه العمثلة الثلاثة بابته هرايو علامة مبارد. ها من مبادرة <تصفيق> فيقول كافة بمعنى كاف وتكون كافة بمعنى كاف والتاء من مبادرة قالوا ومنه قوله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس كافة للناس معناها آه. أي كافل لهم، كافل لهم عما يضرهم، نعم لتروخ الناس من الظلمات إلى النور، فما نكافح أي كافل لهم عما يضرهم، نعم والكَوْهُنَّ من مبالاة، كَوْهُنَّ من مبالاة، ونَفْتَلُ لذلك أيضا بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافة وقالوا إن قاتلهم كافة أي كافين لهم عن الشرك كما يقاتلونكم كافين لكم عن الإسلام لقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفروا عن الحرام. فهم يقاتلون لذا يكفون دي عن ديننا فنحن يقاتلونهم لدينا عن الشرك والكفر وتطلق كافة بمعنى الجماعة بمعنى الجماعة مثل عامة كما يقال كافة الناس أي عامتهم وجماعتهم أي عامتهم وجماعتهم ووجف ارتباطها بالمعنى الأصلي والكف أن الجماعة لها شوك ومنعة تكف بجمعيتها من أرادها، هاه، بسوء. لهذا سمة الجماعة كافة، سمة الجماعة كافتا. ترى بالكم؟ وشمنها اللي قلنا؟ مثل كافة الناس وعامة الناس أي جماعتهم؟ نعم. قال ومن وو. و... و إلى الناس كافة للعامه عام لكن و ارسلك كافة قلنا و ارسلناه الى الناس الى من اسمه ودي هل انت تفهم يعني على كل حال يقال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة كافة يعني جميعا جميعا هنا ادخلوا في السلم كافة هل المراد ادخلوا في السلم جميعا وتكون كافة حالا من السلم او ادخلوا انتم جميعا في السلم وتكون كافة وتكون كافة حالا من الواو يقوله وادخلوا أيهما أقرب؟ الأقرب المعنى الأول أقرب المعنى الأول لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني ادخلوا جميعا في السلم نعم ادخلوا جميعا في السلم صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم يدخل في الإسلام. وحينئذ فلا صرح أن يترجع إليه النجاء في وصف الإيمان والمعنى الثاني هو الصوم ان كافه حال من من السنه من الوقت في السلمي يعني ادخل في الاسلام كله جميعا لا تدع شيئا من شعائره وهذا هو المعنى الصحيح للآيه وهو الذي ينطبق على مقتضى الإيمان يعني مقتضى الإيمان أن يقول إنسان في جميع الشرائع ما, وش... ما يأخذ بشريعة ولا شريعة نعم يقولون من قرأ السلم نعم من السلم, السلم معنى الصلح نعم من قرأ السلم معنى الصلح نعم الصواب إنها معنى كل واحد إنها مرادها بإسلام لكنها تأتي بمن الصلح صحيح مثل قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لا صحيح نعم يقول ادخلوا في السن كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أمر بعده نهي لأن اكتباه خطوات الشيطان يخالف الدخولة في السنكاتة. لا تتبع المعنى واضح فيها يعني لا وخطوات جمع خطوة ويسلح فيها خطوة يسأل فيها خطوات وخطوات والخطوة هي إبارة عن ننتهى نقل القدم عند المشي هاي الخطوة ننتهى نقل القدم عند المشي انت تمشي مثلا نقل قدمك من هذا إلى هذا يسمى خطوة والمعنى واضح لأننا لا نتبع الشيطان في سيره لا نتبعه في سيره خلال الشيطان لماذا؟ لأن الله بيّن في آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يتبع هل يرى أحد أن يتبع الفحشاء والمنكر؟ لا أيضا الشيطان بنا أجوب فما قال تعالى إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ عدو ثم قال واتخذوه عدو إذا كان عدو لكم اتخذوه عدو إذن هل أحد من العقداء يتبع عدو ما أسمع إلا صوتين ضعيفين جعلناكم تتفقين الله في نعم يتبع. ما أحد يتبع عدوه. لا أحد يتبع عدو <تصفيق> طيب إذا كان الشيطان يأمر للسائل والنقر وكان عدو لنا فليس من العقل فضلا أن نقصد الإيمان أن يتابعه الإنسان في خطواته طيب ما هي خطوات الشيطان إذا قال قائل بيّنوا يعني خطوات الشيطان نقول بيّن الله عز وجل يأمر يا بالفحشاء وهي أرائم الذنود والمنكر, والمنكر نعم فكل معصية فهي من خطوات الشيطان طيب كانت تلك المعصية من فعل المحروق أو من ترك المحمول فإنها من خطوات الشيطان لكن هنا أشياء بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من فعل الشيطان نص عليها بعينه، مثل الأكل بالشمال والشرب بالشمال والأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال هذي بينا رسول الله الرسول عنها من سير الشيطان وكذلك الانتفاة في الصلاة ثلاث تختلفه الشيطان من صلاة العقل فهذه المنصوص عليها بعينها واضحة وغير المنصوص عليها نقول كل ما فهي من خطوات الشيطان وقول الشيطان تقدم لنا حلو مشتق من شطن أو من شاب من شابنا بمعنى رأث لبعديه رحمه الله أو من شاب بمعنى غضب غضب وحمق لأن هو لا شك أنه أحمق ما يقوم من عباد الله نعم تسمية عن الوصف. نعم لا هو لا شك أنه من سائر الشرى أما أننا نقول من خطرة الشيطان فإن ظاهر تكريمه الكريمة أنه ليس من حق لأنه قال الله لا خطرة الشيطان ومن يتبع الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ومنك وقوله إنه لكم عدو مبين هذه الآية مؤكدة بمؤكدين إن ولا كده ما متأكدين؟ لا لا. وهي إنا ولا؟ إن ولا؟ لا إن هو؟ لا. لا لا ما هي فيها واحد وهي إن لكن. فيها تأكيد معه بغير حروف كده. وهو قول عدو مبي نعم وقول إنه لكم عدو مبي إنه لكم كأن الشيطان ما جعل عدوا إلا لنا لبني آدم نعم ولا شك أنه عدو لنا بخبر الله عز وجل وهو دليل نظري آجل عثر واضح وبالدليل العقل النظري لأن آدم،, آدم لأن الشيطان ما استحق اللعنة إلا لعدم ضروعه لأبينا بأمر الله فهذا الذي طرد وأبعده رحمة الله لسبب عبينا لسبب عدم سجوده لأبينا يستلعبوا يقول لنا ولا نعم لأنه يقول هذا لهم الذي كان سببا لي في الضرد والإبعاده رحمة الله مستحق اللعنة. فلهذا <تصفيق> كان عدو لنا بمقطع الدليل عن السمع، إشبات والعقل، وقيل عنه لكم عدو مبين. كلمة مبين مفعل يجوز أن تكون من أبان بمعنى أظهر ومن أبان بمعنى بان. بان يبين فهو بي وبان وأبان يبين فهو مبين بمعنى واحد إلا أن أبانا الربعية تأتي بمعنى أظهر لا بمعنى ظهر نعم إنه لا. لقرآن... إنه في إشتاث ياسين إنه لذلك القرآن المبين لينجر من كان حيا قرآن المبين هنا بمعنى بينوا المظهر يا سعدين يا سعدين والله ما لا والله ودي أدراءاتنا من لأنه ما هذا بقى في آخر سورة هو القرآن المبين يعني مظهر الثريم قوله لينذر من كان حيا ويحط القول على الكثير وأما مبين بمعنى بي فمثل قوله تعالى وإن كانوا من قبل في ظلال مبين يعني بين <تكلم> بيّن كلمة مبين هنا إنه لكم عدو مبين هي بمعنى بين أو بمعنى مظهر يعني بمعنى ظاهر ولا بمعنى مظهر صحيح. ها؟ صحيح. صحيح. صحيح. ظاهر وميع إله نعم ظاهر ومظهر أيضا صحيح. نعم ظاهر ومظهر لأن قوم يأمر بالبحشية والمنكر معنى أنه أظهر العداوة وكذلك كونه لم يسجد لأبينا ويقول إنه خوى منه هذا أيضا أظهر عداوته فهو صالح للأمرين طيب ومن هو العدو؟ وش هو العدو؟ العدو من المعادات وهي البعد والتنافر. قال الفقهاء ومن فرقو مثأة شخص أو غمه فرقه فهو عدو يعني عدوك من يحزن لسرورك ويفرق لحزن هذا عدو نعم هذا هو العدو الشيطان هو كذلك نعم الدليل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليت بضاعهم شيئا لبيل الله. وفي قوله لا تذهب شرطا من رقم دون مزيد ختم لآتي هذه أو ختم هذا النهي بهذا الجملة فيه فائدة. ثانية. الفائدة الأولى تأليف الحكم السابق والفائدة الثانية التحريم من اتباع خطوات الشيطان ثم قال الله عز وجل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عز وجل الحكيم قال بعض العلماء أي عدلتم وقال آخرون أي ملتم ملتم وهذا الأخير أقرب إلى معنى اللفظ لأن الزلل مثل الزلق في الدحف. نعم ظلّت به قدمه يعني هوت به هوت به من بحر أو من عال من درج وما أشبه ذلك وهذا أبلى من عدلكم يعني إذا منتم عن الحق واتبعتهم خطوات الشيطان من بعد ما جاءتكم البينات البينات يعني الصفة هذه الصفة المنصوف المحفوث أي الآيات البينات والنصائح الظاهرات إذا ذللت عن الحق ومنيت وثم الله تعالى ذلك ذللا لأن في العذب أن في الميت والعدول عن الحق فيه هلك ولا لا؟ نعم مثل ماذا ذل الإنسان وسقط في بئر مثلا أو ذل الإنسان ذل قطاع الشارع نعم، وقيل للنادمات جاءتكم زينات، ها علموا أن الله عزيز وجل هذا جواب الأمر، شواب إن والمراد بالعلم ليس أن يبلغ ذلك إذا قلوبنا، ولكن أن نحذر ممن له العزة، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، والحكم بها ليس من يدل على أن الإنسان معرض للعقوبة أو واقع في العقوبة، وهنا يكون معرض للعقوبة ولا لا؟ نعم إذا ذل بعد أن جاء في بينه، فقد عرض نفسه للعقوبة، وأن ما كونه كون ما ما ختمت به الآية العقوبة، مثل قوله تعالى فقطوا وأيديهما جزاء بما كتب مثالا من الله. والله عزيز حكيم. يقال إن عربيا كان عند قارئ يقرأ هذه الآية وكان القارئ يقول جزاء بما كتبنا كلام من الله والله غفور رحيم قالوا العربي لا هذه لا لا صحيح اقع قال فإن فقا يوجهما نكالا من الله والله غفور رحيم قال ما يسي هل هذا عيسى؟ عيسى؟ ه... معنا ولا؟ ماذا قلنا؟ رائعين ونسأل الله الله طبور بس؟ ما أجلنا بس... قبلها شيء ولا بعدها شيء؟ قلت عبدها؟ قبلها. عن الأعراب التي أتفرع عليها <تصفيق> حسن، طيب أقول من العرابي، قال يمكن هذا فلما قرأه في الثالثة قال نكهار من الله والله عزيز حكيم قال الآن أصبت لأنه عز وحاكم فقطع ولغفر ورحم ما قطع وهذا نتاج صحيح ولهذا قال الله تعالى في الذين يسعنوا في هذه فسادا قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقضعوا عليهم فاعلموا أن الله عفور رحيم ولهذا قال العلماء إذا تابقوا الطاع الطريق قبل القدر عليهم فقطت عنهم العقوبة التي لله ورح فهون يقول فاعلموا أن الله عزيز حكيم إذن فأنتم قد عرضتم أنفسكم بعد الزلل الذي زللتم به من بعد ما جعلتم بيها ثم قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان ينظرون أي المكذبون الذين ذلوا من بعد ما جاءتهم بينات هل ينظرون هل استفهام بمعنى النفي أي ما ينظرون ما ينظرون وينظرون بمعنى النظر بالعين، فإن عدت بإله فهي النظر بالعين، وإن لم تعد فهي بمعنى الانتظار مثال المعدات بإله قوله تعالى لا يقلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يسكيهم ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمون الله ولا ينظروا إليهم وما الضيانه ولا يزكين ومثل قوله تعالى ودوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الأولى بالضبط ناظرة والثانية بالضبط لأن الأولى ناظرة إن والثانية من النظر بالعين، أما التي لا تزعم بِإله فهي بما ينتظرون، مثل هذه الآية. هم ينظرون إلا يأتيهم. أي ما ينتظرون هؤلاء إلا أن يأتيهم، ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ها؟ وقول انظرنا يعني انتبهنا، إلا أن يأتيهم الله في غللا من الغماء. يعطيهم الله في ظل هل معنى الآية يعطيهم الله في ظل يعني تعطيهم ظل من الله لا لا كما لو قلت إلا أن يعطيهم الله بعذاب من عنده هم نعم ونحن فرضت لكم أن يعطيكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينه هل هي مثل هذه الآية لا لأنها عُدّيت بفي بفي لأن دون أن يأتيهم الله في من الغماء نعم فلم تكن فلم تكن ممعنى أن, يأتي... أن يأتيهم ضولة من الله لا وقو أن يأتيهم الله أضاف الفعل إلى الله وهو على جابة أهل السنة وجماعة على ظاهره وحقيقته أي أن الله نفسه يأتي يأتي وأما أهل التحريف فيقولون إن معناه أن يأتيهم أمر الله في ظلم من الغمان وهذا تحريف بالقرآن عن ظاهره بغير دليل، إلا بدليل زعموه عقليا وهو, وهو وهمي وليس عقليا، فنحن نقول الذي نسب فعل الاتيان إليه من هو؟ الله عز وجل وهو أعلم بنفسه وهو يريد من عباد يريد أن يبين لعباده أو أن يظلل عباده <تصفيق> أن يبين حاشاه أن يريد العزاء يبين الله لكم أن تظلوا نعم إذا كان الله يريد أن يبين وهو أعلم بنفسه فهل في كلامه عي وعز عن التعبير بما في لا هل كلامه به نفس الجواة لا إذن فكلامه في عائد ما يكون من العي وعائد ما يكون من رب الهدى وعائد ما يكون من الفصاحة والجلاعة فهل بعد ذلك يمكن أن نقول إنه لا أراد يرابب به ظللهم؟ أبد اللي أنت قل إذا قال الله هو عن نفسه إنه ما أراد ذلك فنعم قال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ أي ما ينتظر المكذبون للرسيط الله والله إلا هذا اليوم الذي هو يوم القيامة وهو الذي يأتي, يأتي فيه الله عز وجل للفصل بين عباده نعم يقول إلا أن يأتيهم الله هنا يأتي فعل مراد، والفاعل الله وهو مراف وهو الفعل هنا مرافل من إلى الله يعني مرافل معنى مرافل فهو فالفعل مرافل إلى الله إلا أن يأتيهم الله وكل شيء أضافه الله إلى نفسه فالمراد به حقيقة ذاته استوى على العرش يعني بذاته حق استوى فعل ما بعود الله ينزل للسماء الدنيا ها بذاته مدام أضيف إلى الله فالمراد هو ذاته وكذلك يضحك يعني هو يعجب هو يأتي هو يمشي نعم يأتيه هرولة يأتي هرولة وهكذا فكل شيء أضافه الله إلى نفسه فالمراد إليه ذاته نعم إلا إذا قام الدليل على أن المراد غيره مثل ما جاء في الحديث الصحيح عبد جوعته فلم تطعن أو استطعمتك فلم تطعن فهذا بينه الله عز وجل أن المراد استطعام استطعام أحد من عباده من عباده الصالحين. طيب فإن قلت ماذا تقول في قوله تعالى في حديث القدس فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره، ومعروف أن الخبر مسنّد إلى المبتدا. كنت التهاري اسم كان، وهي في الأصل مبتدا، وثمّعه خبر كان، وهي في الأصل خبر، ومعروف أن الخبر مسنّد إلى المبتدا، فإذا قلت زيد قائم، فقيام لمن؟ لزيد. فكيف تقول في هذه الآية في هذا الحديث الخدس كنت سمعه نعم هل تقول إن الله عز وجل إن كان الله ذاته سمعا لهذا نقول كنت سمعه على القائد لكن ليس ما قال الله إن السمع يكون هو الله فقال كنت سمعه والمعنى أن الله تعالى يسجده في في سمعه وبصره وجوارحه أمس سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إنسى لني لا أعيدنه ولا إنساعا دني لا أعيدنه والحديث كله من أول إلى آخر يدل على أن هذا أمر مستحيل نعم ما تقرب إلي عبدي إلي عبدي ومن المعروف أنه لا يمكن أن يكون العابد هو المعروف أحب إلي مما افترضت عليه افترضت عليه ما يمكن أن يكون الفارض هو المفروض عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه فهنا لا يزال عبدي العبد يكون هو المعبد أولا يتقرب إلي ما يمكن أن يكون متقرب وهو المتقرب إليه حتى أحبه هناك حاب ومحبوب فإذا أحببت كنت تمعه ما يمكن يكون أن الله يكون هو تمع هذا المخلوق ما يمكن <تصفيق> <تصفيق> أن اليد قال ويده التي يبتش بها لأن العمل باليد ورجله التي يمشي بها فتبين المقادى هي القاعدة، لكن يمنع من أن يكون هذا الشيء هو الله، يمنع هنا مثل ما قلنا قبل قليل، هل صماء تبل كل على أن هذا على أن هذا ليس شيء أني، متبينة. طيب إذا يأتيه الله، نطبقها على القاعدة ولا لا؟ مين يأتي؟ الله. نفسه <تصفيق> الذين يقولون يأتي أمر الله يقول هذا خطر قلتم على الله ما لا تعلن بل صرفتم كلام الله عن ظاهره بغير جليل الله يقول يأتيهم الله وانتم يقول يأتيهم أمر الله جناية عظيمة على الله عز وجل كيف يزدز النفسه ائتيانا وانتم تقولون لا يأتي وإنما الذي يأتي أمره لو كان الأمر كما قلت لازم أن يكون ظاهر كتاب الله عز وجل أمرا مستحيلا على الله فيكون قرآن بعد أن كان بيانا للناس صار كعمية للناس وتضليلا للناس قل لا لأن الإنسان أنت ما يسمع أنك يوم الله يقرأها يأتي الله عز وجل حيث أقول يأتي أمره فقد جاءت القرآن الذي هو بيان جعلته تلبيسا وتضليلا وجعلته ايضا تعمل الخلق بعد ان كان موعظة وذكرى ولو ان هؤلاء المتأولين فكروا في نتائج ما يتأويل من هذا مستقرت عليه اقدامه ابدا لانه لا يقوله مؤمن عاقل كما قال شيخنا في تفسيره. ما يأحد يقوله في قلبه حتى تفضل من الإيمان هذا تضليل عظيم ويوزم عليه العوازن من أفضل اللوازن والسنقيضة رحمه الله أيضا في تفسيره قال إنه لا يسف مثل هذه الآية عن ظاهرها إلا من تندس قلبه بقدر التشبيه لأنه مثلا قال الشيخ الإسلام رحمه, رحمه الله عليه قال هؤلاء المؤولة إنما أولوا لاعتقادهم أن ظاهرها تشبيه فشده أولا وعطل ثانيا شده أولا وعطل ثانيا فنحن نعتقد أن ما قال الله عن نفسه فهو حق لأنه تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا وهو يريد من عباده أن يريد أن يبين لعباده والدلع على ذلك يبين الله لكم أن تظلوا ما يريد أن, أن يخفر أمر على عباده وأن يظهر لهم قول بخلاف ما أراده فإن فإذا قال قائل كيف يأتي كيف يأتي يقول كيف هنا لا هذه هذا الستهام إما أن يكون استبعادا من الإنسان فليتب الله عز وجل يعني لو شو نيجي كيفي؟ يعني قد يأتي الاستهام لما للسبعات والإنكار فهذا أمر خطير وإما أن يسأل عن الكيفية يعني أنا أقول بعنى يأتي لكن كيف يأتي وشون علي كيفية؟ فنقول هذا سؤال مبتدع وأظن الفرق بين السؤالين واضح، آه؟ الأول إذا كيف يأتي منكرًا فهذا معناه تكليف أو الشك. أما إذا قال كيف يأتي مؤمنا بالأصل والمعنى سائلا عن كيفية فماذا نقول له نقول هذا بدعة ولا يجوز سالاً كيفية لأنه سؤال عما لا يمكن الجواب عنه. واضح يمكن أحد يجيب. ولهذا اشتهر عن مالك الله أنه قال في الاستواء على العرش قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة تبيّر رحمه الله أن الكيف غير محفوف أي لا تدركه عقولنا ولم يأتي به الخبر السمع الدليل السمع فإذا تبع عنه الجليدان السمعي والعقلي فموقفنا أن نا كف عن ذلك، وقال السؤال عنه بدعة لأن هذا ما كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنه، والسحابة أحرص منا على الفهم، نعم، وأفهم منا، ووأعقل، فقد جمع الله لهم الحرص والفهم والعقل، ولذلك ما سأل، لأنهم يعلمون أن هذا أمر لا يحاط به. فما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما وهكذا بقية الصفات هكذا بقية الصفات ما يسأل عن كيفية أبدا ولهذا قال بعضهم قال بعضها العلم قال إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل في النزول يعني في هذه النزول فقل إن الله أخطرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل جواب تمام أولى، فأنا أتفعل ما أقصده نبيهم، سأتحمل لهم لخبرتهم. وقال آخرون إذا قال لك الجهني كيف صفته صفته كذا وكذا من صفات الله، فقل له كيف ذاته؟ كيف ذاته؟ هل كيف ذاته؟ لا. يقول يا كنك لا تعرف كيفية ذاته، فإن كيفية الصفة فرع عن كيفية الذات. العلم بكيفية الستة لا يكون إلا بعد العلم بكيفية الذات، وكما لا تعلم كيفية ذاته فلا نعلم نحن كيفية الستة نعم والأمر في هذا واضح إذا نؤمن بالإتيام حقا وأنه يأتي سبحانه وتعالى حقيقة ولكن على أي كيفية الله أعلم وهل هو على كيفية نعم, نعم. نعم. على كيفية لكنها غير معلوم ولهذا إمام مالك قال الكيف غير معقول ما قال لا كيفية له لا كيفية له إلا يتعلم الله في ظلال من القمان في معناه مع معناها مع يعني يا أخي مساحبا لهذه الظلال وإنما أخرجناها عن أصل الذي هو ضرفيّ لأننا لو أخرجنا على أنها ضرفيّة صار الله صار صارت محيطة بالله عز وجل والله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته وأعظم عجب من أن يحيط به شيء من مخلوقاته ونظير ذلك أن تقول جاء أفولان في الجماعة الفولانية يعني معهم وإن كان هذا المساء هذا التنظير ليس من كل وجه لأن فولانا يمكن أن تحيط به الجماعة ولكن الله لا يمكن أن يحيط به الظلال وقال في ظلال من الغمام هذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله عز وجل كما قال تعالى في سورة الفرقان: ويوم تشفق السماء بالغمام، ويوم تشفق السماء بالغمام. فالسماء تشقق وشوف ما قال تنشق، جاء تشفق كأنها تنبعث من كل جانب. تشفق بالغمام، والغمام قالوا إنه السحاب الأبيض الرقيق، سحاب أبيض رقيق، لكن ليس السحاب الدنيا. الاسم هو الاسم ولكن الحقيقة غير الحقيقة لأن المسميات في الآخرة وإن شاركت المسميات في الدنيا بالاسم، الاسم فإنها تختلف مثل ما تختلف الدنيا عن الآخرة نعم أليس كذلك نعم؟ طيب في ظلل من الغمان والملائكة قوله والملائكة بالرفض عطف على قوله يأتيهم الله يعني وتأتيهم الملائكة أيضا محيطة بهم كما قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا فردا وفي حديث الصورة الطويلة التي ساقف المجهيل وغيره أن السماوات تشقق تشقق السماء الدنيا في الغمام وتنزل الملائكة تنزل الملائكة فيحيطون بأهل الأرض ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة كل من وراء الآخر ولهذا قال صفا صفا يعني صفا بعد صف صفا بعد صف ثم ينزل الرب عز وجل لقراء بين عباده نعم ذلك النزول الذي يليق بعظمته وجلاله ولا أحد يحيط به لأنه تعالى لا يحاط به كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقال ولا يحيطون به علما فالملائكة تحيط بالخلائق ثم ينزل الرب عز وجل فيقضي بين العباد ولكن متى يكون هذا؟ ما يكون إلا بعد أن يلحق الناس من العم والقرب ما لا ما لا يبقون، فيذهبون إلى من يشفع لهم عند الله أن يقضي بينهم فيريحهم من هذا الموت. هايتون إلى آدم ويذكرون له من مناقبه، ولكنه يعتذر بأنه أكل من الشجرة، فعصى. يعتبر مع أنه تاب إلى الله واجتباه ربه وهداه لكن مقام الشفاء ليس بالأم الهيئ الشافع لا يمكن أن يتقدم إلى الشفاء وهو يذكر أنه قد أذنب في جانب المشفوع إليه لأنه كما يقول العامة يعني وجهه ما يستطيع قابل كيف يعصيه بالأمسجة اليوم يشفع الغيره لهذا يعتذر ثم يأتون إلى نوح وهو أول الرسل هذاك أول البشر وهذا أول الرسل يأتون إليه ولكنه يعتذر أيضا بماذا بأنه سأل ما ليس له به علم فقال ربي إن ابني من أهل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 قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لبي علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين هذا استغفار استغفار على سبيل الاعتراف بأنه لا بد له من أن يغفر الله له وإلا لك إذا كان خاسر يأتون بعد ذلك إلى إبراهيم فيعتذب بماذا بأنه كذل ثلاث كذبات هي كذب لكنها تورية تورية كذب باعتبار المخاطر ولا حقيقة ليست بكذب نعم ثم يأتون إلى موسى فيعتذر لماذا؟ بأنه قاتل نفسا لم يؤمر بقتلها ثم يأتون إلى عيسى ولا يذكر ذنبا ما يعتذر بذنب لكنه يعترر بفضل محمد عليه الصلاة والسلام عليه فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله وما تقدم من ذنبه وما تأخذ ولا شك أن هذا من المقام المحمود العظيم من عليه الصلاة والسلام الأنبياء تيرغون منهم من يذكر شيئا مثلبة يخجل بها أن يكون شافعا ومنهم من لا يذكر شيئا، لكن يرى أن من أن في الم أن في المكان من هو أحق منه، وهو محمد, محمد عليه الصلاة والسلام. فأتونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاسألونه أَيَشْفَعَ الله ومع ذلك ما يشفى إلى الله مع كونه أوجه الخلق عند الله ما يشفى إلا بعد إذن الله، نعم، وهكذا الملك والعظم والسلطان أقربوا الخلق إليه. ما يستطيع أن يتكلم بالشفاعة لغيره، ما للصلاح أيضاً إلا بعد إذن الله. أكبر ملك من الملوك يمكن زوجته اللي هي محل وطه كشفاء، ولا لا؟ بدون أن تستأذن. لكن ربنا عز وجل بعرمته وسلطانه ما أحد يشفاء إلا بعد أن يأذن. فيأذن، فيسأل من الله عز وجل فيأذن له يسجد سجودا طويلا سجودا طويلا يفتح الله عليه من المحامد واستمع على الله ما لم يفتحوا عليه من قبل ثم يقول له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وصل تعطى فاشفع الله عز وجل فأتطبع كما ذكر هنا في ظلل من غمان والملائكة الملائكة تقدم على تقدم من الكلام عليهم عند قوله ولكن البر من آملا بالله يوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبينا عن الملائكة عالم الغيب وأنهم رسل بشر مخلوقون خلقهم الله عز وجل لعبادته وأنهم يسبقون الليل والنهار ولا الليل والنهار الليل والليل وين من فرق. ها؟ الليل والنهار يعني دائم مستوعبين أما في الظرفية يحكم في بعض الليل الليل والنهار وأمرائك وقضي الأمر وقضي الأمر كلمة وقضي الأمر اختلف فيها المعرضون سلمهم من قال إنها معظوفة على أن يأتيهم فتكون في حيز الأمر المنتظر حسنا دونها لأن تأتيها وإلا أن يقضى الأمر وإلا أن يقضى الأمر ولكنه أتى بالصيغة الماضي لتحقق إيش وقوعه هكذا قال بعضهم وعلى هذا فيصم محل ذي النص. أن تأتيهم من ذائك محلها النصر ينظرون هل ينظرون إلا إتيان الله إتيان الله في الله من العمان وإتيان الملائكة وانقضاء الأمر هذا الوجه الثاني أن قوله وقضي الأمر جلهم استأنفة كل من السنة، هم يرون عين لا أتيان الله في غلام من غلام، وانتهى الأمر، يعني وقد انتهى الأمر، ولا عذر لهم بعد ذلك، ولا حجة لهم، وقول الأمر بمعنى الشأن، بمعنى الشأن، وكما تقدم لنا أن الأمر مفرد الأوامر ومفرد الأنوء. فهنا مفرد ايش الامور للأوامر الامور يعني قد الشأن وانتهى كل شيء نعم وصار اهل النار الى النار والجنة الى الجنة ولهذا قال بعده والى الله ترجع الامور والله ترجع الامور وبقلاءة ترجع الامور وهنا المتعلق مقدم على المتعلق به لأن إلى الله متعلق بماذا بترجع وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور أمور الدنيا والآخر كده شؤونها كلها الدينية والدنيوية والجزائية وكل شيء كما قال الله تعالى في سورة هود وإليه يرجع الأمر كله كل الأمر فالأمور كلها ترجع إلى الله حز وجل ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم ويحاسبهم وهذه الآية تفيد كمان ساعة ان شاء الله في الفوائد تفيد تهديد هؤلاء المكذبين بشيء؟ نعم الشيخ ما في آية؟ أولي اتيه أمره بك؟ لا تتيه من الملكة أولي اتيه أمره إلا فيها بس هل يجب على هم؟ هل ما ما صحيح؟ هذا يحتجاب الباطل؟ و... وذلك لأنه يجب أن نقول أن كل آية تفصل بحسب ما ما, ما فيها يجب أن الآية هنا؟ نعم أمره بعذابه. يعني بعد هذا الفصل قال أمره يعني أمره بأن الله يأمر بعذابه في الدنيا. عذاب في الدنيا. المناي نعم المناي كل قلب دار واحد. قلب دار هذا فرق بينهم نعم أيهم لا و بعيدة بعيدة ثم قال تعالى <تصفيق> سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلِ كَمَا أَتِنَاهُ مَنَا أَتِنَاهُ مَنَا حصلها اسأل فنقلت حركة الهمزة الى السين الساكنة ثم حذفت تخفيفا حذفت الهمزة تخفيفا ثم حذفت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها فعندنا الآن همزتان محذوفتان همزة الوصل اللي في أول الكلمة والهمزة التي هي عين الفعل أما همزة الوصل فحذفت لعدم الحاجة إليها لأن همزة الوصل يعتابها لتسهيل النطق الساكن اسأل يجبنا اسأل الهمزة، لأنه يمكن أن ننطق بالساكن بالفعل حتى يتقلد مولهمزة، بس اما الثانية اللي هي عين الفعل، رح إذفت تخفيفا، أضيفت تخفيفا، بعد ان نقلت الهمزة، وبعد أن نقلت حرفتها إلى الس، فصارت الثل. سل، اذا كيف كيف وزن سل بالنظام الصرفي؟ هل؟ فل. وزمها فل. أصل؟ أصل ليس فعل. تقدم لنا قاعدة أن بني إن أضيفت إلى قبيلة شمل الذكور الإناث. وإلى فرد فهي للذكور فتقول مثل بني محمد إذا كان عام شخص منه قبيلة وتقول بني تمين للذكور وإنه فالبني إسرائيل هنا مضافة إلى إيش مضاف إلى قبيلة <تصفيق> نعم لا لا أنا أصبح, أصبح, أصبح قبيلة حتى تمين أصله لكن أصار من للقبيلة فهو الآن من للقبيلة فالبني إسرائيل وإسرائيل كما تقدم ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وقال إن إيل في العبرية بمعنى الله فمعنى إسرائيل يعني عبد الله نعم وقوله كم آتيناهم من آية بينة كم آتيناهم هذه السفهامية علقت الفعل سل عن العمل فصارت هي وجملتها في محل نصب نعم <تصفيق> وأصلا سل فلانا عن كذا وكذا نعم فعلقت الفعل عن المحور الثاني وقوله كم آتيناهم من آية بينا تعرفون أن كم تحتاج إلى مميز إلى مميز لأن كم اسم مبهم تدل على عدد فما هو هذا المعدود المعدود قوله من آية بينة من آية بينة نعم وكم هنا هي تكتيرية ولا خبرية تكتيرية نعم يعني كم بمعنى آية كثيرة آيات كثيرة عطيناها وقوله كم آتيناهم أعطيناهم نعم واتيناهم كما عرفنا تنص المفعولين المفعول الأول ألح والمفعول الثاني المحذوف محذوف وابتقي كم من آية بينة آتيناهموها آتيناهموها نعم وعاد الضمير المحتو في لمتأخر اللغبا لأنه متقدم رتبة إذ أن من آية كان حقها أن تقول بعد من بعد كم كم من آية وقول كما سنه من آية هنا يشمل الإيتاء الشرعي والإيتاء القدري الكوني لأنهم أُوتوا آيات بدينا شرعية جاءت فيها التوات وأوت آيات بيناء كونية كالعصا واليد وقول كمات من آية بينها الآوا بمعنى العلامة على الشيء العلامة على الشيء كلها تسمى آية وقول بينها أي ظاهرة في كلها آية ظاهرة في كلها آية مش ليش؟ في القرآن ولقد آتَيْنَا موسى تسعى آيات بيّنة ومنها أن الله أنزل عليهم منا والسلوى ومنها أن الله رفع وقهم الطور حتى يأخذوا ما في أوتبقوا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة حتى أن الله تعالى أنزل عليهم بأنه فضلهم على العالمين قال لها موسى عليه السلام يا قومي اذكرون عمس الله عليكم إذ جعل فيكم انبياء وجعلكم مهوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين وقال الله يا بني إسرائيل اذكرون عمسة التي انعنت عليكم وعني فضلتكم على العالمين فما أكثر الآيات والنعم التي أعطاها الله بني إسرائيل ومع ذلك كفروا بها وأنكروها حتى إنهم بعد ما أنجاهم الله من في العود مروا بقوم يعقفون على أصنام الله فقال يوم موسى اجعل لنا كما لهم آله وهذا لا شك من الجهد العظيم ولهذا قال إنكم قوم تجهلون كما تنم من آية بينة والخطاب في قوله سل حلو للرسول صلى الله عليه وسلم وحده أو لكل من يتأتى خطابه تقدم لنا أن مثل هذه الخطابات تارة يقوم الدليل على أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فتكون خاصة به وتارة يقوم الدليل على أنها عامة له ولغيره فت... فتكون عامة وتارة لا يقوم دين على هذا ولا على هذا فالظاهر أنها عامة ظهر أنها عامة لأن القرآن نزل الأمة إلى هم القيامة مش مثال الذي قام الدليل على أنها خاص بالرسول عليه السلام نعم مثل يشرح لك سدرك ووضعنا عنك أوذرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذلك هذه خاصة بالرسول عليه السلام والتي قام الدليل على أنها عامة مثل قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهم لعدتين فهنا قال يا أيها النبي لكن وجه أو أمر بحكم عام إذا طلقتم ما قال إذا طلقت وأما العام وأما المحتمل في كثير في قرآن فمن الموجد آية طيب اسألهم هل المراد سؤال استعلام او ان المراد سؤال تبكيت وتوبيح ايهو الاخير الظاهر انه الاخير لإقامة الحجة عليهم ببيان نعم الله التي كان من حقه عليهم ان يشكروها لا تنبدلوها كفرا وإلا فالظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بما أنزل الله عليه ما آتاه الله من الآيات البيّنة قال من آثم بيّنة وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَرِيعَةً قَالَ هَذَا هَذَا خَتَمُ الْآيَةِ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ يَدْلُّ عَلَى أَنَّ الْآيَاتِ مِنَ النِّعْمَةِ وَأَنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ كَفَرُوا كفروا وبدلوها كفرا ولهذا قال ومن يبدل نعنة الله من بعد ما جعب فإن الله شديد لقاء من اسم شرط جاز اسم شرط جاز ولها لتزمت الفعل وعين جوابه جوابه محكوم من قوله فإن الله شديد لقاء فوجد له ندالة على الجواب وليست هي لأن ليست هي الجواب لأن شدة علقاء بالله ثابتة سواء بدلوا أم لم لكنها دالة على جواب الشرط. وقول من يبدل نعمة الله وش معنى يبدل؟ أي يغير يغير وبناء على ذلك فإن بدل هنا لا تحتاج إلى مفروم ويكون تغييرهم لنعمة الله أنهم كفروا بها هزالت عنهم فصار الزوالها إلى المقنة صار تبديل هنا طيب أنتوا فاهمين الآن كيف بدل نعمة الله من يبدل نعمة الله من يبدل يعني يغير كيف غيرونه إذا كفروها ها زالت عنهم حال التبديد الآن بدلوها بنقمة جعلوها تقول إلى نقمة لأنهم كفروا نعم يقول معنا من نبدلها بنقمة من نبدلها بنقمة ويقول ذلك فيه إشارة إلى أن الذين يكفرون النعم معناها أنهم رضوا لعنفسهم بأن يحل بدلها النقل. أما إذا جعلنا المعنى كما في آيات إبراهيم ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فهنا نقول المفعول يبدل الثاني نحذر والتقدير ومن يبدل نعمة الله كفرا فإن الله جري للعقاء وكمان هنا التبدل النعمة التبدل الشكر يعني من يجعل بدل الشكر كفرا فإن الله شديد العقاب وكل المعنيين حق وكلاهما متلازم فإنه يلزم من الكفران تغير النعمة يلزم منه تغير النعمة فالمعنيان مؤدهما واحد أي من يفعل أفعالا تنافي الشكر فإنه سيعاقب وقول فإن الله شديد العقاب شديد بمعنى قوي. والعقاب الجزاء بالعقوبة وسمي الجزاء العقوبة وعقابا بأنه يقع عقب الذنب يقع عقبه نعم مؤاحرة به وقول شديد العقاب هذا من باب إضافة الصفه. إلى الموصوف أولا مثل ما تقول حسن الوجه يعني ذي الوجه الحسن فهي صفة مشبهة ثم قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويصحرون من الذين آمن زين التزيين جعل الشيء بهيا في عين الإنسان أو في سمزه أو في مذاقف أو في فكره المهم إن أصل السيدين عليكم السلام صليت رفعتين جعل الشيء بهيا كميلا جذابا وقول الظين مبين مجهول ونائب الفاعل الحياة الدنيا فبنا قد يقول النحوي منكم لماذا لم يؤنث الفعل مع أن الحياة مؤنث وهنا الدفاع الجواب نقول شيء الجواب الاولى أن التأنيث غير حقيقي والمالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر ومفهم <تصفيق> ذاته اه نعم فإنه يجب مفعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري نعم هذه واحد رجل الثاني الفصل الفصل وملكه المتصل فيما تجب التاء إلا إذا كان المؤنث حقيقيا متصلا فإنما فإنه يجب مفعل مضمري متصل أو مفهوم ذات حري، وهنا نعم، هنا ما ما أعرف متى نعم، زويا للذي مكفر، سويا الفاء المحدود، ثماني المزيل، هل هو الشيطان أو الله عزوجل؟ لا، في عز في إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمون في أذنفاء وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وبنى زين مبين مجبور فعلى أي الآيتين تحمل وهل بين الآيتين منافات الأجواب ليس بين الآيتين منافات. فإن الله تعالى زيننا لهم سوى أعمالهم لسوء أعمالهم كما يفيده قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والتزيين الله باعتبار التقدير باعتبار التقدير أما الذي باشر التزيين ووسوس لهم بذلك فهو الشيطان فهو الشيطان وقول زين للذين كفروا ما قلت ذينا للناس كما في أثنوها ذينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناة المنفطرة إلى آخر فهل نحمل الناس على الذين كفروا هناك عام أريد به خاص أو نقول إن بين الآياتين فرق أو نقول إن ذكر بعض أفضل عام لا أختلف تخصيص الناس ذينا للناس عموما وهنا ذكر الله تعالى تزينهم لبعض أفراد هذا الجنس وهم الذين كروا الحياة الدنيا الحياة ضد الموت به هذه الدار والدنيا فوعل يعني أنها اسم تطويل مؤنث ما أقوله من من الدنوب الذي هو رد العلوم. وسُنِيت بذلك لوجهين: لدنو مرتبتها ودنو زمنها. أما دنو زمنها فلأنها قبل الآخر، أقرب من الآخر هنا. يعنيش فيها الآن. وأما دنو مرت دنو مرتبتها، فظاهرة، عينها ظاهرة جداً واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع صوت تعرفون موضع صوت مقدار متر تقريبا خير من الدنيا وما فيها ما هو الدنيا التي فيها أنت الآن الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيها إذا الفرق بين هذه وآخرها فهي دانية زمنا ودانية مرتبة لتأثرها كثيرا عن الآخرة ولهذا سبحان الله العظيم ما تجد فيها حال سرور إلا مشروضا بتنغيص قبله وبعده نعم لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير وإن كان به التنغيص وألم وأذى لكنه خير له كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام للمؤمن إن أمره كله خير إن أصابته براء وصدق فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له والمؤمن إذا تلي بالبلاء الجسم أو النفس يقول هذه نعمة من الله ويكفر الله بها عنه ويكفر الله بها عنه فإذا أحس هذا الإحساس صار هذا العلم صار معمة صار معمة يعني الإنسان حطه دائم هذه الأشياء لا شك أنه الحمد لله تكفير للسيئات فإن صبر واحتسب صارت زيادة في الدرجات فالألام والأبلايا والهم والغم تكفير بكل حال لكن مع الصبر والاحتساب يكون عملا صالحا يحاب عليه ويؤجر عليه طيب إذن صارت الدنيا دنيا كما وصف الله عز وجل دنيا مهما كان فيها من النعيم فهي دنيا ولهذا أنا أذكر لكم دائما قصة الحافظ بن حجر رحمه الله مع الليهودي الزيات في مصر كان بن حجر رئيس القضاة هناك ويسمونه قادر القضاة ويأتي يمر بالسوق ومعه العربة على عربة تجر البغار في محفل فمر بذلك اليهودي الزيات الوصف من الزيت ووأوقفه الرجل اليهودي وقال له كيف يقول النبي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر وأنت الآن في ما أنت فيه النعيم في الدنيا وهو اللي هودي هذا فيما فيه من الأذى والبلاء في الدنيا كيف يصير هذا؟ فقال له على الفور قال إنما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة في المؤمن ها؟ سجن ما هو شيء وما أنت فيه من البؤس ها؟ بالنسبة لعذاب الآخر للإستاذ قال جنة صحيح أن فالرجل في الحال قال أشهد عن لا إله إلا الله وأشهد عنه محمد رسول الله كبير له الأمر فالمهم أن الدنيا الحياة الدنيا وإنما سماوها الله تعالى دنيا حتى لا نرفع بها رأسا ولا نهتم بها وأن نشمل ونجعل الغرض الأسمى والمقصود الأعلى هو الدار الأخر الدار الأخر ويكفي الإنسان عاقل إذا سمع هذا الدنيا فقالنا في البيانة الله أذين لهم بطوء نعم نعم من الأول تستيق عاطل نعم لأن نبتزين نوع نبتزين ابتدائي والتمراري ابتزين التمراري مبنى على الأول والأول مبني على النية فساءت النية ثم ساء الفعل ثم زيدوا والعذب الله ساء وقوله ويسخرون من الذين آم. الجنة هذه يقول إنها حالية يعني زينات لهم والحال أنهم يسخرون من الذين آمنوا يسخرون يعني يجعلونهم محل سطرية وازدراء واحتقال من المؤمنين، فوجن مؤمنين هذا سيارة تشجع، نعم، وداره من سعف ولا من طين، وما أشبه ذلك، فيادهم ممزقه نعم، كتابه غير جميل، وهكذا يا صلواته. الميرور هذه هذا عمي جد. مشترينا فيه، يعني متكسرة. في طيب لا فوقصير على علشان الفقر وربما يشم هذا ايضا يسخرون من الذين امنوا باعتبار انهم ما اوتوا شيء من الدنيا هذا سفيته وربما نقول ويسخرون من الذين امنوا ايضا من اعمالهم الصالحة التي يعبدون الله بها ويقول وشهاد التزمد وشهاد التشدد وما اشبه كما قال تعالى إن من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وابحقوا وإذا مضغوبهم يتغامزون وإذا طلبوا إلى أهلهم طلبوا فكهين فيحتمل السفرية بما حرموا من الدنيا أو لما كانوا عليه من الدين أو للأمرين جميعا كما هو الواقع كان ليسخر فهو فيه حصلة من احصال كفر في حصلة من احصال كفر وكما سبق لنا في باب من السادسة بيجين في ذلك الله على التفصيل السابق جاء انه يكفر او لا يكفر وقوله وَالَّذِينَ تَقَعُوا فَوَّقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وين؟ يسكرون يسكرون للنعمة هذا كم؟ مجحين في وقت الاول إنه فجملة حارية، لكن وجه الأول من السفية هو ما ذكرناه يسخرون بحرمانهم مما أودى هؤلاء من زينة الدنيا، والسفية الثانية وجه الثاني يسخرون به لما قاموا به من الأعمال الصالحة. ويقول: قال الله تعالى: والذين تقل فوقهم يومًا